بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال والتي شرفت بتسجيل محاضرة عنوانها من الطارق؟ أنا رمضان والآن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 وذل يده وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإذا كان الصحابي الجليل أقسم وقال إنها الجنة ورب الكعبة لا لأجد ريحها دون أحد وهو بعد في دار الدنيا وإذا كان الله سبحانه وتعالى وصف الجنة بأن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا فإننا أيضا نجد روائح رمضان وبركات رمضان وهو يدق الأبواب ليفتح لنا هذا الباب من الخير العميم بل هذا أديب من أدباء الإسلام يتكلم على لسان رمضان فيقول أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة أملأ الأرواح ثهرا في نفوس هائمة أجعل التقوى دليلا كي تعود إلى الطريق أمة عزت وسادت يوم عاشت مسلمة أنا رمضان دمعة العاصي بليل خجلة ممن عصاه سجدة الملهوف للرحمن يستجدي رضاه موجة الإيمان ألقت نحو شطآن النجاه نفحة من فضل ربي جل ربي في علاه أنا رمضان قوة الإيمان في حرب لظاها دائرة نجدة الأقصى الذي يشك الجراح الغائرة دمعة المسكين أمحوها بوعد لن يغيب نصركم آت قريب يا قلوبا طاهرة نمر في هذا المساء على ما أمكن من مدرسة هذه الرسالة المبركة للدكتور خالد أبو شادي رسالة عنوانها من الطارق أنا رمضان يقدم أولا بعض النتف من كلام السلف الصالح رحمه الله وتعالى فيقول قال أبو عمير الصوري كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك يعني أنه يزدي هذه النصائح إلى إخوانه المسلمين في رمضان وإنها لأغلى من المال لأن المال ضرره أنه ربما يطغي الإنسان أما الكلمة الصادقة والنصيحة المخلصة فإنها قد تكون سبباً للنجاح كلمة لك من أخيك خير لك من مال يعطيك لأن الكلمة تنجيك والمال يطغيك وقال يحيى بن معاذ الكلام حسن وأحسن من الكلام معناه وأحسن من معناه استعماله وأحسن من استعماله ثوابه وأحسن من ثوابه غضى من عملت له وقال أبو سليمان الدراني إذا وصل إليه لم يرجعوا عنه أبدا إنما رجع من رجع من الطريق يعني أن الإنسان إذا سار في الطريق الله سبحانه وتعالى فإذا وصل فإنه لا يرجع إذا ذاق حلاوة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لكن كل من يرجع يرجع من منتصف الطريق أو أثناء الطريق لأنه لم يذوق بعد نعيم القرب والوصال ويقول سهل التستري شكر العلم التعليم وشكر العمل مزيد المعرفة يقول لأن الزيارة زيارة هذا الضيف الكريم لا تتكرر إلا مرة واحدة كل عام والزائر قد يعود العام المقبل وقد يزور وأنت في دار أخرى لذلك كانت هذه الدعوة لاغتنام تلك النفحات عسى أن تلدي من النفحات وكان لابد من تعبئة الطاقات ليتحول هذا الشهر الكريم إلى قوة تغييرية ومعونة ربانية وثورة إيمانية تجتاح كل بيت وتعمر كل حي يقول يا رمضان مرحبا بك زائرا حبيبا رائبا هزن الشوخ إليه قادما ساقه إلينا الحنين يا رمضان هذا هلالك يسبقك يطلب الإذنى ويطرق الباب ليدخل فعلى الرحم والسعى وعلى العينين والرأس يا رمضان أنشر نورك في الأرجاء بدد ظلمات الأهواء اقتل فينا بذر الشر اغرس فينا حب الخير اشفي القلب من الأهواء يا رمضان جفت مآقينا فأدركها وأرهقت كاهلنا الذنوب فخففها وتلحقت على أفئدتنا الشهوات فواسها وتدنست الضمائر والنيات فطهرها وتعرضت الأجساد لسخط الجبار فأنقذها وتوالت صيحات الاستغاثة فأسرع يا رمضان احمل عبق الذكريات ونسيم التجليات فكم تاق القلب إلى استجدات وتعلقت النفوس بالنفحات وأعلن في كون خبر عرس جديد هو عرس الطهر على البركات وذوت في الأفق ترانيم الذكريات وهوت الملائكة بأجنحتها إلى حلق المتهجدين إن لم يحيى القلب في رمضان فمتى يحيى ومتى تبرأ الروح من دائها إن لم يكن ذلك في شهر الشفاء ويل لمن نزل أرض المغفرة ولم يخرج منها بسهم ويل لمن شهد موسم الأرباح ولم يغفر من الجنة بقصر ويل لمن حضر سوق الرحمات فناما والسوق سينفض آخر الشهر ويل له ثم ويل له دبر لدينك كما دبرت لدنياك لو دخلت في قدميك شوكة لسهرت تتألم شاكيا طالما الطبيب وهذه أشواك المعاصي ملأت قلبك منذ سنين فأين صوت الأنين وأين طلب المعين ويحك ألا تتألم لقلبك كما تألمت لبدنك رمضان الطبيب النرفيق يحمل إليك الدواء فكيف ترده خائبا وقد جاءك هادية وكيف لا تحسن استقباله وبين يديه أسباب شفائك وبالمجان السمكة إذا وقعت في شباك الصياد ظلت تبحث عن ثقب تهرب منه حتى إذا ما وجدته رجعت إلى الوراء ثم اندفعت بأقصى قوة لتنجو من ضيق الأسر إلى ساعة الحرية فإن لم تعزم هذه العزمة شوتها النيران بعد ساعة وأنت الآن أحوج ما تكون إلى مثل هذه العزمة فالشيطان ألقى عليك شباكه وأحكم وثاقه وخطة مكره هدفها في النهاية أن تكون رفيقه في رحلة العذاب الأبدي وأن تشترك معه في قيد واحد وأنتما تشويان في نار جهنم سويا فماذا أنت فاعل وكل شيء عليك نفسك التي بين جنبيك كل شيء عليك أي ضدك نفسك التي بين جنبيك دنياك التي تلهيك هوك الذي يريد أن يدمرك شهوتك المصممة على إهلاكك لكن حسبك أن الله معك فقد ضاعف لك اليوم الثواب وأغدق فرص الرضوان وسلسل جند الشيطان والدور عليك الآن ودورك أن تجعل من رمضان محطة تزود للجنة ودورك أن تتسلح فيه بالطاقة وتتجهز بالعزم ودورك أن تجعل منه وقفة الحساب وصفحة المراجعة وخطة الإصلاح ووثبة الانطلاق رمضان زائر وأنت مزور فأين واجب الضيافة رمضان بحر ويوم العيد ساحل فكم سيبلغ صيدك قبل بلوغ الساحل رمضان لؤلؤة تنتظرك في أصداف الأيام فأين قاصد البحر الهمام أين الغواص المقدام يا عيونا جفت من قلة الدمع هذا موسم المطر يا قلوبا أقسى من حجارة الجبل اهبطي من شدة الوجل يا نفوسا تائها يا شخوصا خاوية يا حيارة في صحارى مهلكة رمضان أقرب أمل أرجى أمل آخر أمل فأغلقوا باب الكسل وافتحوا باب العمل هيا إلى العمل فورا إلى العمل يقول الدكتور خالد أبو شادي حفظ الله تعالى كثيرا ما يهنئ الناس بعضهم في رمضان فيرددون هذه الكلمة دون أن يدركوا معناها رمضان كريم ودليل كرمه, دليل كرمه اليوم هذه الهدايا الغاليات التي اصطحبها معه أثناء زيارته لكل بيت ليكون البادئ بالإحسان والمتفضل بالإنعام دون سابق فضل منا أو معروف بل في كثير من الأحيان ولا مجرد عرفان ألا ما أشد ظلم بني الإنسان لأشرف ضيوفه اليوم رمضان؟ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له يعني لا شيء يمثل ويوزي قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان بالنهار فإذا رؤي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا نزل بهم مما كان يصوم هو وأهله استقل أبو أمامة الصوم وظنه عملا عاديا لذلك راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مرتين إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرر عليه نفس الجواب تأكيدا وتعليما وتربية وتنبيها إلى ما في الصيام من خير وبركات وأجر ودرجات ما أكثر الهدايا التي استحبها رمضان الكريم معه اليوم حين جاءنا زائرا وما أغلاها يعني الضيف ينبغي أنه هو الذي يكرم لكن رمضان فعلا ضيف وضيف كريم هو الذي يكرمنا بكل أنواع الخيرات وأنواع البركات التي تفتح على مصارعها فهذه الكلمة لم تتوارد على السنة حتى العوام يعني ارتجالا أو اعتباطا وإنما كلمة وراءها ما وراءها من المعاني العظيم فالزائر يكرم أم هذا الزائر العجيب الغريب فإنه هو الذي يكرمنا يعني زائر يكرمنا ويغدق علينا بكل أنواع الخيرات والنفحات والكرامات في الدنيا وفي الدين فحينما يقبل علينا رمضان يدخل بكثير من الهدايا يصطحمها معه حين يزورنا فيعني ما نريد أن نلتفت إليه هو أن على الأقل أن نستثبر هذه الفرصة وأن نرد الجميل فالضيف أتى بهذه الخيرات والبركات فلا بد أيضا أن نقابله بكرم وإحسان وأول ذلك أن نشكر لله تبارك وتعالى على نعمة أن يبلغنا رمضان يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار اعلم أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة أو ان عنه نقمة ظاهرة أن يزدد شكرا لله تعالى أو يثني عليه بما هو أهله فإما أن نزجد فعلا بعد ظهور الهلال شكرا لنعمة في رمضان لكن هذا لم يثبت في السنة طبعا لكن نقصد المعنى أو على الأقل نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ونحمده ونشكره على نعمة أن في أجلنا إلى أن بلغنا رمضان الخير العميم الذي يأتي به هذا الزائر الكريم ينهمر من أول ليلة من ليله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفذت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشري أقصر فيحق للقلبين حين يسمع هذا القول من الصادق المصدوخ صلى الله عليه وسلم أن يمتلئ فرحا وأن يطير طربا لأنه وجد ضالته في حديث يحوي هدايا عديدة مجموعة في جعبة واحدة يعني إن كان الكفار قد اختلقوا شخصية وهمية فيما يسمونه عيد الميلاد سانتا كلوزا أو ما يدعى بابا نويل وهو وهم ويخدعون به الأطفال أو يلهمون أنه يأتي بالليل ويترك لهم الهدايا بجانب الفراش ونحو ذلك أكرمنا الله صلى الله عليه وسلم بهذا الضيف الحقيقي ليس ضيفاً وهمية وبركاته تعم جميع الناس بل أنا أعتقد أن ما يحدث في رمضان هو آية من آيات يعني صدق وحقية دين الإسلام لأن كل انسان فعلا كل إنسان في قلبه حياة يشعر بالتحول الذي يحصل بمجرد دخول رمضان مهما كان إنسان شريراً او راغبا في الشر يجد ان بمجرد دخول رمضان يجد هذه الرغبة تهبت جدا في قلبه وتقل رغمته في الشر جدا وتتضاعف رغمته في الخير هذا شيء يجد كل انسان في نفسه يعني حتى ان بعض الاخوة كان اذا اراد ان يعني يذهب لبعض الظلمين فيقول اخرى لحد ان يدخل رمضان لان الشيطان ستكون مكبلة فما يجد منه الاذى او الظلم او كذا لان في الوقت سيكون الشر اخفه من قبل أن يدخل رمضان فدي يعني من الأشياء زي مشاعر عجيبة جدا الإنسان يجدها ما كان يعني يفتقدها يعني إذا دخلت المدينة مثل مدينة النبوية المبركة مجرد ما تدخل حدود المدينة بتجد مشاعر غير عادية تغمرك السكينة والرحمة وانتقلت من مكان إلى مكان بلا شك داخل الحارة هذا يرى ويحس مثلا مسجد قباء من الأماكن التي إذا دخلتها تحس كأن الملائكة تزاحمك في هذا المكان فهذه الأشياء يعني يقصر عنها العبارة ويعجز الإنسان عن فيها لكن هي من الخير العظيم الذي امتنى الله الرحيم به علينا أمة الإسلام وأمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم اول هذا الخير الذي ينهمر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضة الجن والتصفيد في اللغة هو شد الأصفاد أي القيود والأغلال في أيدي المسجونين وأرجلهم ولذلك جاء في الواية مسلم وسلسلة الشياطين في وهي التي كانت تسرح عليك طوال العام تؤذيك وتغويك فأعانك الله عليها اليوم فقهر مردتها وسلسل سادتها ليخمد في الصدر وسواسها ويخلس في القلب إغواؤها فمن كان اليوم أسير شهوة ملكته منذ سنين أو صريعة فتاة أركعته كعبد دليل أو أدمن أكل الرشوة والربا وأموال اليتام والمساكين وأي ممرأة كشفت زينتها وأبدت مفاتنها للناظرين إلى كل هؤلاء نقول أبشروا فعين الله تصنعكم والأبالسة في أصفادها ترمقكم ونفوسكم إلى الخير والثابة وعن الشر هيابة ولم يبقى إلا أن تعالجوا خطرات نفوسكم ووساوس قلوبكم فمن أصر منكم على ذنبه بعد اليوم فإنما هو انحراف داخلي لا ينتظر شيطانا يغوي حتى يكون هو المبادر إلى الشر ليقع فيه يقول القرطبي رحمه الله تعالى كيف نرى الشرور والمعاصية واقعة في رمضان؟ فلو صفذت الشياطين ما وقع ذلك فالجواب أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه ورعية آدابه أو أن المراد أن المصفد هم بعض الشياطين وهم المرد لا كل الشياطين أو المقصود هو تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوعها فيه أقل من غيره لذلك لا يلزم من تصفيد جميعهم ألا يقع شر ولا معصية حقيقة ربما إذا كانت يعني شياطين الجن تصفد لكن شياطين الإنس والله مستعان يعني تنشط جدا في رمضان هذا شيء عجيب جدا يعني في الفن وهذه الأشياء ثم يقول تحت عنوان المقاطعة يقول ان صفد الله شياطين الجن فإن شياطين الإنس يتكافرون في رمضان وينشطون فيه دون غيره حتى إنهم لا يقومون بدور إبليس على أكمل وجه ويحتلون مكانه ويملؤون الفراغ الذي تركه ويستعيرون صوته البغيض ويهدفون به في أذن كل مؤمن أول الشهر أمامك شهر طويل فارقد ونظرة واحدة إلى أكثر ما يعرض في الإعلام في هذا الشهر تبرهن لك على ذلك ففي رمضان يكثر الرقص والتثني ويزداد العري والتغني ويتهجت الغافلون على أنغام الموسيقى ويتعبدون في محاريب الله ويتآخون مع الشياطين ويلتبسون التوفيق من الأبالسة والنجاة من الهالكين والرضا من المغضوب عليهم والهداية من الضالين ونظرة الوصال من أهل النار تسير هذه الفئة في الاتجاه المعاكس وتصر على المضي قدما في جريمة قتل متعمدة تستهدف اخلاق الأمة بالتسيب وصلامتها بالتميع وردولتها بالتأنيث وحصانتها بالانهيار فما نشر هذا الفن المزعوم في هذا الوقت المبارك من العام إلا نشر ناعي أمة يراد لها أن تلبس الكفن بعدما رماها أعداؤها بالوهن ولما كان هذا الوباء مستفحلا وقل أن يسلم منه أحد في رمضان وفي غير رمضان كان على طالب النجات اليوم أن يعلن في صراحة وحزم حملة المقاطعة يعني احتراما لهذا الضيف الكريم وتكريما له وحسن استقبال الله ينبغي أن يعزب الإنسان على الخير وأول ذلك الخير أن يعني يسد أبواب الشر التي يمكن أن تفتنه وتفوت عليه هذه الفرصة فيقاطعه كل وسيلة من وسائل الإعلام أو غيرها مما يجرجره إلى الوراء ومما يقول له أمامك شهر طويل فارقد واكسل وسل صيامك إلى غير ذلك يقول صلى الله عليه وسلم وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب لأن نوازع الشر مذبرة ورسل الشهوات مطرودة وتجارة الشيطان بائرة وهو يوسوس اليوم ولا يجد من يصغي إليه ويووي ليجد الرد صداه في الأرجاء فلو كشف عنك الحجاب اليوم فاطلعت على أبواب النار لوجدت حولها صحراء شاسعة لا يقف عندها أحد وجدت الزحام كله عند أبواب الجنة الثمانية يعني ده واقع كما أخبر النبي عليه الصلاة غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب يعني لو أمكننا أن نتجاوز حدود هذا العالم الحاضر ورأينا الغيب اللي هو موجود في الحقيقة فلو قدرنا أن نرى الجنة فعلا ستجد الأبواب مفتوحة للراغبين ففي قوله صلى الله عليه وسلم وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب يقول ها هي الجنة تزينت للناظرين فتحت أبوابها ففاح عبرها وحان قطفها دعت كل طائع وكل عاص بل وكل فاجر وبابا لسان الحال أقبل وإن تتابعت الذنوب أسرع وإن أثقلت الخطايا بادر وإن أرهقت الشهوات إن هض وإن غلبت الملذات أبذل فالبخيل كل البخيل اليوم من بخل على نفسه بالجنة أبواب التوبة مفتوحة كي تقبلك أسباب المغفرة ميسرة كي يغفر لك وإذا كان العام كله جزرا فهذا أوان المد بل ما سمي رمضان بهذا الاسم إلا لان الذنوب تمرض فيه أي تحترق ووالله ما فتح الله لك أبواب الجنة وهو يريد أن يحرمك منها وما أغلق أبواب النار دونك وهو يريد أن يعذبك فيها وما صفد الشياطين إلا لتقبل عليه فانظر إليه كيف يعاملك وكيف تعامله كيف يطلبك وأنت تهرب منه كيف يدعوك إلى نجاتك وتتوانى. لو علمت بتزين الجنة اليوم لقدومك ولو اضطلعت على مقعدك هناك في الفردوس الأعلى ولو سمعت الملائكة ينادونك أهلا وسهلا والحور تغنيك من قصائد الحب وأغاني الشوق ما هو أغلى إذن لمت من شدة الفرح ولكنك أصم ليس أحد مهما تكن حاله إلا بينه وبين رمضان اليوم صلاة وعلاقات فالطائع يزداد قربا والعاصي يرتاح قلبا والغافل من ذنبه يصحو والظالم نار ظلمه تخبو وقد يسبق العصاة الطائعين إذا تابوا وصدقوا لأن الصدق اليوم يدرك السبق بل قد يسبق أجب منادي الإيمان يناديك من على جبل رمضان لتسمع الصدى في وادي الرضوان يا طويل الغياب أين شوق اللقاء؟ يا رفيق الشقاء حان وقت الهناء الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة فما عنها عوض ولا لها قيمة من لم يربح الآن فمتى ومن لم ينل الرضا ساعة رضا مولاه فأنا له الفلاح ثم يتحدث عن سر مفعول الصوم ويقوله شاركنا في الكشف عن هذا السر العالم الرباني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فيدل إلينا بعباراته واستنتاجاته في إحدى فوائده فيقول خلق بدن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء وقرن بينهم فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت روحه خفة وراحة فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه واشتاقت إلى عالمها العلوي وإذا أشبعه ونعمه ونومه واشتغل بخدمته وراحته أخلذ البدن إلى الموضع الذي خلق منه فانجذبت الروح معه فصارت في السجن فلولا أنها ألفت السجن لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطعها عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب ثم يقول الآن مع الموجة المباركة التي قذفك بها بحر رمضان ليغمرك بما هو أغلى من اللؤلؤ والمرجان وهذه الموجة اسمها البشارة الخماسية فقد روى البخاري بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة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 خمسة هدايا قيمة بين ثنيا الهدية الأولى قوله عز وجل فإنه لي فإنه لي مع أن الأعمال كلها لله وهو الذي يجزي بها إلا أنه خص الصيام بهذا الذكر والسبب كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه إلا الله أضافه الله إلى نفسه فالصائم يكون وحده في المكان الخالي متمكنا من تناول الطعام والشراب لكنه لا يفعل خوفا من عقاب الله وطمعا في ثوابه لذا يشكر الله صنيعه ويختص صيامه لنفسه من بين سائر الأعمال ودرس آخر مستفاد من قوله تعالى فإنه لي وهو أنه لا يعلم أحد حقيقة صومك إلا الله تبارك وتعالى وكم من ممتنع عن الأكل والشرب أمام الناس غير أنه عند الله غير صائم أما الهدية الثانية فيقوله تعالى وأنا أجزي به أي أنا أتولى إزداء ثوابه بنفسي تعظيما لجزائه قال المنوي رحمه الله وأنا أجزي به إشارة إلى عظم الجزاء وكثرة الثواب لأن الكريم إذا أخبر أنه يعطي العطاء بلا واسطة اقتضى سرعة العطاء وشرفه ومعنى آخر لقوله وأنا أجزي به أي فرد بمعرفة مقدار ثوابه ومضاعفة حسناته قال القرطبي معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف من عشرة إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإن الله يثيب عليه بلا حد ولا عدد ويشهد لقول القرطبي رحمه الله تعالى رواية مسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة لعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي وهذا مصداق قول ربنا تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أدرهم بغير حساب والصابرون هم الصائمون في أكثر الأقوال واستمع إلى البشرى الرائعة التي تؤكد نفس المعنى والتي جاءت على لسان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش فمن ثم كان أبو موسى يتوخل يوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه أما الهديئة الثالثة ففي قوله الصوم جنة الصوم جنة جن يعني ترس يدفع المعاصية عن الصائم في الدنيا ويدفع النار عنه يوم الخيامة وفي الترمذي والصوم جنة من النار وذلك أن الشيطان يجري في عروق ابن آدم مجرى الدم فإذا صام المرء ضاقت عروقه فتضيق مسالك الشيطان وتقل وساوسه وبهذا يقبل الناس على الطاعات فيكون الصوم لهم جنة قال ابن العربي رحمه الله تعالى إنما كان الصوم جنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة للشهوات والنار محفوفة بالشهوات إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سترا له من النار في الآخرة ولذا أشار ابن عبد البر إلى أفضلية الصيام على غيره من العبادات فقال حسبك بكون الصيام جنة من النار فضلا حسبك هذا من فضيلة الصيام والله تبارك وتعالى قال في حكمة الصيام لعلكم تتقون حكم تشريع الصيام لعلكم تتقون والتقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وقاية وحجابا وذلك بلزوم طاعته واجتذاب معصيه ومراد التقوى وهدفها النهائي وقاية العبد وحمايته من النار التي لابد لكاول كل واحد منا أن يردها حين يعبر فوق الصراط لذا أوصى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا في وصية الجامعة فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة ومن آثار التقوى الإيمانية حساسية في الضمير وخشية دائمة وحذر لا ينتهي وتوقن لأشواك الطريق طريق الحياة الذي تتناثر فيه الأشواك الرغبات والشهوات وأشواك المخاوف والهواجس وأشواك الفتن والمبقات والصيام من أهم الطرق المؤدية إلى التقوى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن معاني لعلكم تتقون تتقون المعاصي والذنوب لأن امتلاء البطن بالطعام والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر ومعلوم أن الجائع العطشان لا يجد في نفسه من أثر الشهوات ما يجده الممتلئ إذا قال إبراهيم الأدهم الجوع يرق القلب وجعل محمد بن الفضل البلخي تربية البطن أصل الزهد حين قال الدنيا بطنك فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا ويقول مصطفى صادق الرافعي رحمه الله حول معاني قولي تعالى لعلكم تتكون إن معنى التقوى في الآية هو الاتقاء وذلك أن الصائم قد صامت ليتقي شر حيوانيته وحواسه فقوله إني صائم إني صائم معناه إني غائب عن الفحش والجهل والشر إني في نفسي لا في حيوانيته ومن معاني لعلكم تتقون تتقون الجهل بقدر نعمة الله عليكم وذلك أن الناس في خضم النعم المغدقة عليهم ينسون نعمتي الطعام والشراب بل ينسون الجوع والعطش ويغفلون عن شدتهما وبالتالي يسقط شكر النعمة من حساباتهم ففرض الله عليهم الصوم مدة يسيرة من الزمن ليتذكروا نعمة الله عليهم ومن كرمه أن جعل من ذلك عبادة يؤجرون عليها حتى إذا ردت إليهم هذه النعم عند الإفطار شكروها وأدوا حقها وانظر على سبيل المثال إلى ما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند كل وضوء ليذكر نفسه بإحدى نعم الله عليه فلا يضل ولا ينسى قال صالح ابن أحمد بن حنبل كان أبي رحمه الله لا يدع أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو إذا أراد أن يتوضأ فكانوا يتضغون بالاستقاء المياه من البئر فكان عند الوضوء بالذات الإمام أحمد لا يدعى أحد يعني يستخي له الماء ويخرج بالدلو من البئر وإنما كان هو بنفسه فكان إمام أحمد يكون يعني جزعا فإذا خرج الدلو ممنوعا بالماء يقول الحمد لله يخشى العقوبة التي هدننا الله بها حين قال قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فكان يستحضر هذه النعمة المتجددة أن الماء موجود ولم يصر يعني غورا ولم يغب في أغوار الأرض يقول صالح كان أبي رحمه الله لا يدعو أحدا يستقي له الماء للوضوء إلا هو فكان إذا أخرج الدلوى ممتلئا قال الحمد لله قلت يا أبتي أي شيء ما الفئذا قال يا ابني أما سمعت الله عز وجل يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين ثم يقول تحت عنوان حين تنتحر الهموم يقول ابن الجوزي ضاق بأمر أوجب غما لازما دائما وأخذت أباله في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم، فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج مجرد ما حاول أن يهم فقط الهم بأن يحقق التقوى جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى بإصدق قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الهدية الرابعة في هذه الهدية الخماسية أو البشارة الخماسية فهي أطيب عند الله من ريح المسك وهو على سبعة أقوال كل واحد أحلى من الآخر فتذوق معي هذه الحلاوة حتى تشتاقر عبادة الصوم وتداوم عليها الأول أنه أطيب عند الله من ريح المسكي عندكم يعني خلوف فم الصائم الرائحة التي تنبعث من المعدة إذا كانت خاوية وهو تغيب رائحة الفم نتيجة الصوم هذا عند الله أطيب من ريح المسكي مثل ذا من الشهيد يكون اللون الدم والريح ريح المسكي فهكذا أطيب أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم المعنى الثاني أو القول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم وَلُخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ أن الله يجزي الصائم من في الآخرة فتكون ريحه أطيب من ريح المسك كما يأتي الشهيد يوم القيامة وريح جرحه تفوح مسكا القول الثالث إن الصيام سر بين العبد وربه في الدنيا لذا أظهره الله في الآخرة على نية للخلق ليشتهر الصائمون في الآخرة جزاء ما أخفوا صالح عملهم في الدنيا والجزاء من جنس العمل كما أخفوا أيضا قيام الليل فأثابهم الله سبحانه وتعالى يعني بذلك كما في سورة الإنسان فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عمل لأنهم أخفوا العباد وأخفوا فالجزائم الجنس العام فلا تعال نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بما كانوا يعملون القول الرابع إن الصائم ينال من الثواب في الآخرة ما هو أغلى من المسك في دنياكم القول الخامس إن فضل الصيام بين العبادات يفضل المسك بين الأشياء القول السادس إن الله تعالى يثيب الصائم على خلوف فمه أكثر مما يصيبه على استعماله المسك حيث أثاب الله على استخدام المسك في الجمع والآيات السابع الطيب هنا كناية عن القبول والرضا وعلى الإجمال فهذه العبارة من أعظم الثناء على الصائم والمتح لفعلي ألا وهي عبارة ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك أما الهدية الخامسة ففي قوله وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه إذا أفطر فرح بفطره معناه فرح بزوال جوعه وعطشه وهذا فرح بشري لكن هناك من تسامت روحه وعلت همته فلم يعد فرحه بفطره فحسب بل فرحه الأكبر فرح سماوي يسبع روحه لا يشبع بطنه وبتمام صومه وختام عبادته وتخفيف ربه عليه ومعونته له بهذا الفطر على بره وذكره وإذا لقي ربه فرح بصومه أي بنيل الثواب وعلو المنزلة وقبل أن تنفد جرعة الفرح المتولدة في قلبك من أثر الهدية السابقة عاجلك رمضان بهدية أغلى وجائزة أحلى ألا وهي جائزة كل ليلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى أتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة وأنا صححة الألباني في صحيح الجامعة إن لله تعالى رتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة فهل يا ترى أعتقهم دون عمل عمله أو جهد بدله والجواب كلا والله فافهم ما وراء الحديث من باعث حثيف وحث لطيف على أن تغتنم الفرصة قبل أن تضيع وتبذل قصار جهدك كل ليلة قبل أن يطلع عليك الصبح وأنت من المحرومين وتسأل نفسك كل ليلة هل أعتقت الليلة أم ليس بعد وهل نجوت لا زلت في الهالكين واستمرارا لخصلة الكرم وعادة الجود التي اشتهر بها رمضان عن غيره من الأشهر بعث إليك بالهدية الرابعة وعليها بطاقة موشاة بالذهب مكتوب عليها موسم إنزال الكتب فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان والمراض من إنزال القرآن في تلك الليلة إنزاله إلى اللوح المحفوظ فإنه نزل عليه فيها جملة ثم أنزل منه منجما في نييف وعشرين سنة وسره كما قال الفخر الرازي أنه لو نزل جملة واحدة لضلت فيه الأفهام وتاهت فيه الأوهام سبحان من مدح شهر الصيام ابن بين الشهور وأحبه وأدناه فاختاره من بينها لإنزال كتابه المبرور بل اختصه كذلك بأنه الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب الإلهية على أنبيائه ورسله ليكون بمثابة عيد نحتفل فيه بهذه المناسبة الجليلة أول اتصال الأرض بالسماء وأول استخبال لبركات الوحي الإلهي وأول هداية تتنزل على العالم البشري فلا عجب إذن أن نحتفل بميلادي هذا النور الجديد وهذا العالم السعيدة ورمضان يعني وصف الله سبحانه وتعالى بأبلغ صفة فالشهر رمضان أول صفة الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولأن الهدايا اليوم لا تقدر بثمن فقد استحقت أن يتم الإعلان عنها على لسان أعظم الخلق أجمعين وأقربهم إلى مرضات رب العالمين حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه عن عمرة آخرها عيد فهذه أيضا من هدايا رمضان يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي ومعنى قوله كحجة معي في ثوابها وجزائها كحجة معي في روحانيتها ومشاعرها حين تيذ لها نفس المذاق الذي وجده من حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كحجة معي في بركتها وأثرها في إحياء القلوب وتهذيب النفوس وما أبلغ هذا الأسلوب في بث الشوق في قلب كل مؤمن ليقوض التجربة بنفسه ويذوق اللذة الغامرة والحلاوة التي لا توصف بالسفر إلى هناك ولأن من أغلى هدايا اليوم فتح صفحة بيضاء وطي صحائف سوداء فيحق لك أن تهش وتبش لأنك استلمت في يدك هدية العهد الجديد صفحة البيضاء جديدة تفتح في رمضان يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانا تصديقا بفرضية الصوم وعظمة ثوابه ووافر حسناته واحتسابا أي طالبا الأجر من الله يقينا بثوابه وكيف لا يثقوا في من لا يظلم مثقال ذرة ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موت أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين إيمانا واحتسابا ومن الاحتساب أن تفعل ذلك طيبة بذلك نفسك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه فيا باغي الخير أقبل أقبل ويا باغي الشر أقصر أقصر وحر قلبي على من دعيا إلى فتح صفحة جديدة مع مولاه فأعرض ونودي أن جاءت الفرصة السانحة للمغفرة بأيسر الصبل فأدبر صوم شهر يمحو ذنوب العام تعب أيام يلغي سيئات العمر صح ساعة يورث سعادة الأبد ألا ما أغلى الهدية ثم أنتم تعرضون ومن الهدايا الباهرة التي تشع ثوابا وتقطر أجرا والتي لم نكتكن تتوقعها أو تحنو بها يوما من الأيام من هذه الهدايا أنك بالصيام وبأعمال الخير في رمضان تنافس الشهيد وقد تغلبه فلئن بكى الصديق أبو بكر رضي الله عنه فرحا باختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له لصحبته في الهجرة فحري بنا أن تجري دموعنا فرحا باختيار هذا الزائر الكريم لصحبتنا هذه الأيام عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي وهو حي من قضاء قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعا يعني قدم وأسلام معا فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر فغزى المجتهد منهما فاستشهد ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي قال طلحة فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخرة منهما شخص الذي توفي على فراشه بعد موت أخيه بسنة أو بعد استشهاده بسنة ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع إليا فقال أرجع فإنك لم يأني لك بعد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 قال وأدرك رمضان فصام وصلى وكذا وكذا من سجدة في السنة قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض وفي حديث أخر يعني ما من أحد أكثر ثوابا من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره وتسبيعه وتهليله أو كما قال صلى الله عليه وسلم مدرسة الثلاثين يوما مدرسة الصقر أو مدرسة رمضان مثل أي مدرسة تقدم الأول أوراق التقديم ثم يظهر نتيجة القبول هل قبلت لتدخل هذه المدرسة أم لم تقبل فمن الهدايا المبهجة المرسلة إليك عبر رمضان اخبار نجاحك في امتحان القبول في مدرسة الثلاثين يوما مدرسة الصبر فشهر رمضان هو شهر الصبر لأن الصوم لصف الصبر وأصل الصبر الحبس وهو ثلاثة أنواع صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة والثلاثة تجتمع في الصوم فإن فيه صبرا على طاعات الله من صلاة وقرآن ومناجاة وصبرا عما حرم الله من الشهوات وصبرا على ما يجد الصائم من ألم الجوع والعطش لذا كان رمضان جديرا بأن يسمى شهر الصبر لأن الصائم يصبر فيه ثلاثين يوما على ذلك فيكون بمثابة دورة تدريبية تعينه في مستقبله على أوامر الله بفعلها وعلى نواهيه بتركها وذلك سائر أيام حياته فاغرس بذور الصبر هذا الشهر لتجني ثمرتها طوال العام ومن أعظم الصبر اليوم الصبر على محاولات الجهل عليك واستفزازك لتخرج من طاعتك ويفسد صومك وفي الحديث وإني مرء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين قال الزركشي المراد بقوله فليقول إني صائم إني صائم يقوله مرة بقلبه ومرة بلسانه فيستفيد بقوله بقلبه كف لسانه عن خصمه وبقوله بلسانه كف خصمه عنه أو يقولها المرتين بقلبه وبلسانه ما بقلبه ليكف لسانه عن خصمه ويكف بلسانه ليكف خصمه عنه لسان حالك ليس عندي وقت للخصام وما عندي زمن للسجيء الكلام بل كل وقت ذكر وجميع كلمات تسبيح والآن مع الهدية التي سيستمر أثرها معك بعد ذهاب الضيف وستبقى ثمرتها بعد أن يغادر هذا الشهر الكريم فكلمة رمضان كريم صحيح هي لم تثبت في السنة أو دليل على أنها مما يهنأ به في دخول رمضان لك يكلم لها مغزة كما ذكرنا أنه هو الضيف اللي جاي هو اللي بيكرمنا المفروض ان الضيف نحن بيكرمه لكن هو أصلا هو اللي جاي بكل أنواع الكرم كما ترون وبهذه النفحات فمن الهدية الهديئ التي يأتي بها رمضان بناء أسوار المراقبة يحصن الإنسان وينمي فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته عز وجل فاسأل نفسك لماذا تحرص عند وضوئك وأثناء المضمضة على ألا تتسلل إلى حلقك قطرة ماء واحدة لما كل هذا الحرص مع أنه لا يطلع عليك أحد ولن يعلم بك أحد حتى لو تجرعت جرعة ماء فكيف بقطرة؟ هذه المرة التي تقف في المطبخ لتطوى أطعام أمام أشهل المكبولات وأبرض المشروبات بل ربما ذاقته بطرف لسانها ثم لفظته بحركة سريعة كي لا تدخل جوفها مع أنها وحدها فأي تهديب هذا الذي أحدثه الصوم في النفوس وأي تدريب عملي على استشعار المراقبة في كل الأوقات وعلى جميع الأحوال إنها بذرة إخلاص أهداها لنا رمضان فنمت واستوت على سوخها مما جعل رب العزة سبحانه يفاخر ويفرح بعبده لأنه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجليه كما في الحديث وهذه المراقبة لا تصل إليها إلا من خلال تجريب وتدريب في أحوال مختلفة وأوقات شتى فهي أشبه ما تكون بعضلات الجسم في أن نموها في استخدامها والاعتماد عليها ولهذا زار رمضان فإذا استعملتها وشغلتها تنمو إذا أهملتها تضمر فنفس الأشياء فأنظر إلى الذين يأتون الفضائل ويقومون بالواجبات من خلال قصر الأبوين أو تحت وطأة القانون أو ضغط المجتمع فإذا خلوا بأنفسهم أو ضعوا ذلك الضغط أو تلاشى أتوا من الرذائل والمعاصي ما يستطيعون والآن مع هدية تضاعف البركة في الدنيا والدين مع ما يواجهها من إعراض الغافلين وإهمال الكثيرين الذين لا يذركون أن هذه الهدية هي مستودع البركة فما هو مستودع البركة؟ هو الصحور عبادة جليلة يغفن عنها الكثيرون من عنها مع أنها منبع الخير وسر النماء يقول رسول الله صلى الله وسلم. عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك فإنه هو الغداء المبارك وهذا حديث صحيح وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من تضيعه فقال إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها والبركة هي الزيادة والنماء وذلك بنزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه فالبركة في المال زيادته وكثرته وفي الدار ساعتها وسكينتها وفي الطعام وفرته ولذته وفي الأولاد كثرتهم وحسن أخلاقهم وفي الأسرة سجامها وتفاهمها وفي الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فيه وفي الصحة سلامتها وتمامها وفي العمر طوله وحسن العمل فيه وفي العلم الإحاطة والمعرفة فالبركة إذن جماع لكل الخير وطريق موصل لكثرة النعم فلا غرابا بعد ذلك أن جد في طلب هذه البركة اليوم في شهر قال فيه النبي صلى الله سلم رمضان شهر مبارك وفيه ليلة وصفها ربنا تبارك وتعالى بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة بل عمت فيه البركة كل شيء حتى إنها لتشمل الطعام فيصير في الطعام هذه البركة إذن ما معنى البركة في الصحور من البركة فيه أنه يعطي القوة على الصيام وغيره من الأعمال الصالحة أثناء النهار يعني هذا معروف إنسان يصوم بذاته كان يوم يعني طويلا فيحتاج للطعام بحيث يخوى على الصيام بالذات الشخص اللي عنده سكر مثلا الناس اللي عنده سكر لازم يصحر لأنه مشكلة كبيرة والمسان العادي أيضا يحتاج ليكون معاه جزء من الوقود ويكون من الوقود أثناء النهار حتى لا يشقى عليه الصيام فالصحور يعطي قوة على الصيام فهو عبادة من هذا الحياة الحيثية أنه عون على أداء الطع والأعمال الصالحة أثناء النهاري فيجد المتسحر في نفسه نشاطا يبعثه على أداء الفرائض والنوافل في همة وعزمة ومن البركة فيه إدراك وقت السحر لأنه إذا استيقظ في ذلك الوقت ليتسحر طبعا صحورا خفيفا يعني فيعتنم بالمرة هذا الوقت في الدعاء أو في الصلاة أو في المنجاة ونحو أو قراءة القرآن ونحو ذلك من الخيران فهذا الوقت وقت السحر ووقت التنزل الإلهي والاستغفال المبارك ومن البركة فيه أنه أضمن لترديد أذان الفجر مع المؤثم وإدراك الصلاة في وقتها مع الجماعة مع ما في ذلك من الفضل الجزيل ومن البركة فيه أن الصائم إذا تسحر لا يشق عليه تكرار الصوم بل يشتاق إليه خلافا لمن لا يتسحر فإنه يجد مشقة قد تثقن عليه العودة للصيام ومن البركة فيه أنه يكفي فيه القليل ولو كان جرعة ماء قال صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بالماء وإن كان قد قال أيضا عليه الصلاة والسلام نعم السحور التمر نعم السحور التمر فإن ذلك ووظبتم عليه استحققتم صلاة الله عليكم وهي الرحمة صلاة ملائكته عليكم وهي دعاؤهم لكم بالرحمة فكيف بعد هم لا ترحمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين فإذا كان الله وملائكته يصلون على المتسحرين والصحور ما هو إلا إعداد للصيام فما ظنك بالصيام نفسه؟ أما وقت الصحور فيدلنا عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي حدث أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة فسأله سائل كم بينهما؟ يعني كم بين الأذن والصحور؟ قال قدر خمسين أو ستين يعني قدر خمسين أو ستين آية إذن كلما غلت الهدية كلما عظمت الفجيعة بفقدها وزادت الحسرة على فواتها خاصة إذا كانت هذه الهدية من نوع هذه الهدايا التي يحملها معه رمضان الجواد الكريم إذا شرفنا بزيارته فما مضى من الهدايا في كفة وما يأتي في كفة أخرى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد ولأن الصائم كاب ذا الجوع والعطش استحق أن يدخل من باب الريان حيث ينمح الجوع والعطش لأن الجزاء من جنس العمل ومجرد ذكر اسم هذا الباب يبعث في القلب الراحة يعني مجرد أنك تسمع كلمة الريان الريان تروي روح الإنسان فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي يعني انت في الدنيا إذا سمعت كلمة الريان تشتاق نفسك إلى هذا وترتاح إليه في الجنة بابا يقاله له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد يقول فإذا كان مجرد ذكر هذا الاسم يبعث في القلب الراحة فكيف إذا دخل منه العبد إلى نعيم الجنة الأبدي ليذهب معنى التعب إلى مجاهل النسيان إلى غير رجع واكتفى الحديث بذكر الري عن الشبع لذا لدلالته عليه أو لأن العطش أشق على الصائب من الجوع وأكد النبي صلى الله وسلم تفردهم بالدخول من هذا الباب ونيلهم لهذا الشرف دون غيرهم بقوله لا يدخل منه أحد غيرهم من مفاجآت رمضان أن الله سبحانه وتعالى حررك فيه من كل القيود رمضان هو أنه بسميه يوم الاستقلال أعيد في بعض الأمم بأنهم حاجة اسمها يوم الاستقلال يحتفلون بالإيه؟ يوم التحرر يعني فهو يصف أيام ربضان بأنها أيضا يوم الاستقلال لأن الله حررك فيه من كل القيود ووضع عنك إسرك وأغلالك التي كانت عليه لذلك استحق اول يوم في هذا الشهر أن يطلق عليه اسم يوم الاستقلال في غمرة الأحداث وكثرة مشاغل الحياة قد يفقد الإنسان الذاكرة فينسى الغاية التي خلقه الله من أجلها وبدلا من أن تكون نعم الله عليه من طعام وشراب دالة على الله تصبح صارفة عنه وتطلب لذاتها وتعبد من دونه ويصبح العبد ويمسي ساجدا للدنار راكعا للدرهم ويجتذبه الشرف وتستهويه الرئاسة ويستعبده من يمدحه ولو بالباطل ويعادي من ينصحه ولو بالحق فيأتي رمضان ليعيد الأمور إلى نصابها ويرد للنعمة دورها المنشود ثم إن رمضان فرصة ذهبية لمن كان مفرطا في صلاته فلا يصليها مطلقة أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد ليجد نفسه اليوم منجرفا مع الجموع المدفوعة بسيل الإيمان ورصيد الفطرة إلى بيوت الله رمضان فرصة ذهبية لكل شاب سلك طريق الحرام ليكون فرصة لتغيير المسار والهروب من غضب الجبار ويتجنب التجرع من نفس الكأس ولو طال الزمان يقول الشاعر من ناله داء الهوى بذنو به فليأتي في رمضان باب طبيبه فخلوف هذا الصوم يا قوم افهموا ازكى من المسك الشذي وطيبه أو أوليس هذا القول قول ملككم الصوم لي وأنا الذي أجزي به رمضان فرصة ذهبية لكل من أوقعه الشيطان فريسة لذنب أو أسيرا لعادة قبيحة أو خطيئة مرضولة فيزوره رمضان اليوم ليلقي إليه بحبل النجاح ويدليه في بئر الخطيئة لينتشله ودورك أيها المبتلى المدومة على ترك المنكرات ما استطعته والتشبث بالخيرات إلى حين حتى تلمح بصيص النور أعلى البئر ثم تداوم على ذلك وتستمر وعندها فحسب ييأس منك الشيطان وليس قبل. هذا إن أردت النجاح وإلا ظللت في غيابات الجب دون أن يلتقطك أحد السيارة وعندما تموت أخشى أن يتحقق فيك خول القائل كم من متحسر تحت التراب هذه المدومة هي المفتاح الذي سبق وأرشذك عليه الحسن البصري رحمه الله تعالى ليفتح الله به عليه قال رحمه الله إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداوما على طاعة الله فبغاك وبغاك فرآك مداوما ملك ورفرك أي زمينك وإن كنت مرة هكذا ومرة هكذا تتقدم خطوة وتتأخر خطوتين طامعة فيك فرمضان فرصة ذهبية لمن أصابته نزلة فتور ونوبة كسل بعد أن اعترته فورة نشاط وثورة عمل فيا من كان له حال مع الله فانقلب يا من استزله الشيطان ببعض ما كسب يا من نسي ربه وهو يلهث وراء دنياه بحثا عن الذهب قيام الليل يفقدك رياح السحر تبحث عنك كتاب الله مشتاق دموعك طالت غيبتها أخي الغائب إن كان قد اعتراك ضعف بعد خوة فاشك إلى الله ضعفك فإن لطفه بالضعيف أكبر أبعد حلو الود والمواصلة تؤثر مر الهجر والمفاصلة أما أنا لك أن تذكر حالك القديم وتبكي على ما فاتك منه وتخاف من طول الهجر وتهرب من هول القطيع وتتأهب لعقد الصلح معه قبل أن ينادى فيك بالرحيل ويطلبك للمساءلة فتجد نفسك خاشعا من الذل بين يديه ومن هداياه اليوم هدية مباركة ادخرها لك رمضان ليفاجئك بها قبل رحيله مباشرة لتكون أحلى هداياه وآخرها وهي هدية تساوي عمرك كله إن لم تكن أفضل وأغلى فأعد قلبك لتلقي مفاجأة ليلة العمر هذه من أعظم, هدايا أو أعظم هدايا في رمضان ليلة العمر يكفي في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم إن الرتابة الدائمة والسير على وتيرة واحدة في الحياة يبعث على السآبة والملل لكن الإسلام العظيم أعطى الحياة طعما آخر ترمي به خلف ظهرها كل سآمة وملل ففي الصلاوات الخمس كسر لرتابة اليوم وفي صلاة الجمعة كسر لرتابة الأسبوع وفي شهر رمضان كسر لرتابة العام وفي ليلة القدر كسر لرتابة ليالي الشهر وفي كل محطة من هذه المحطة يجدد الإنسان إيمانا ويعيش حياة جديدة حين يقف على معال يتذوقها لأول مرة لتعيده إلى الصواب إن كان قد انحرف وترفع همته إن كان قد وهن أو كسل والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده اختصاص التفاضل فهو الذي فضل بعض النبيين على بعض وفضل بعض الشهور على بعض وفضل بعض الأوقات على بعض وربك يخلك ما يشاء ويختار بل فضل بعض الطعام على بعض ونفضل بعضها على بعض في الأكل ومن ذلك تفضيله لليلة القدر على سائر الليالي وقد سميت ليلة القدر بهذا لسن لخطرها وشرفها على جميع الليالي أو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فيها يفرح كل أمر حكيم يحصل فيها التقدير الحولي يقول ابن عباس يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان ويقول الرزي واعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعماراً كثيرة يعني مش أفضل من عمر لو انسان عاش سنوات طويلة وأحيا ليلة القدر في هذه السنوات كلها فسوف تضيف أعماراً إلى عمره كأنه أنفق هذه الأعمار يعني كلها في, في العبادة فقط لم ينم ولم يأكل ولم يشرب ولم يلغو فهكذا فالأمر في الحقيقة هو أعظم مما قال الرزي رحمه الله تعالى يقول تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر لم يقل إنها إيه مثل ألف شهر لكنه قال عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر لم يقل كألف شهر إشارة إلى أنها خيرية مطلقة ليس للعدد فيها مفهوم وكلما كان العبد أشد إخلاصا لله وأكثر إقبالا عليه كانت مضاعفة ثوابه أعظم ألا ما أعظم هذه الليلة ليلة من أنوارها كأنها نهار ليلة هي أحلى حسنات الدهر وأطيب لحظات العمر نعم وأيم الله وما أدراك ما ليلة القدر ليلة تفتح فيها الأبواب ويقرب فيها من تاب ولا يرد من طرق الباب بل يسمع منه الخطاب ويأتي على الفور الجواب فيكتب له الليلة ما لا يدركه العقل من الثواب فماذا أنتم فاعلون يا من ضاع عمره في لا شيء استدرك ما فاتك الليلة فإنها تعدل العمر كله بين إذيك الجواهر والدرر فلا تضيع عمرك في الطين والمدر الدرس العظيم هنا ليست العبرة بطول الأعمار بل بما تحويه من أعمال الأبرار وليس المهم أن تمتد بك الحياة ولكن المهم أن تأملأها بالخير خيركم من طال عمره وحسن عمل. ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام الحياة كلها من غافل بليد فاقتنس كل لحظة اليوم ولا تفرد في رأس مالك فإنه لا يعوض وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرع ليلة القدر ويأمر أصحابه بتحريها لذا كان يوخذ أهله ليالي العشر رجاء أن يدركوها بل وحث على قيامها بأبلغ العبارات وأعظم الترغيم والتشويق فقد قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مع أنه قال في حديث آخر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقد يقال إن أحدهما تغني عن الآخر فليلة قدر ليلة من ليال رمضان فلما هذا التخصيص بعد التعميم إذا عرف السبب بطل العجب والسبب يخبرنا به الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران الذنوب وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران وإن لم يقم غيرها ثم هنا يعلن سر الأسرار سر الأسرار أخطر سر وأعظم سر مما لا سبيل إلى إدراكه والإحاطة به إلا من نافذة الوحي الشريف يقول لم يحدها النبي صلى الله وسلم بليلة معينة بل قال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وقال في موضع آخر ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصار وقال في موضع ثالث التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان بل إن أبي بن كعب رضي الله عنه فيما رواه عنه مسلم يقول والله إني لا لأعلم أي ليلة هي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها وهي ليلة سبعين وكان أبي يحلف على ذلك ويقول بالآية والعلامة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها يعني بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليلة القدر ليلة سمحة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء والذي يغفل عنه كثير من الناس أنه لا يلزم من تخلف العلامة عدمها يعني هذه العلامة غير لازمة هو القطعة بالشرط أنها لو ملائناش العلامة يبقى ما كانتش لالة القدر كما بعض الإخوة يصح الصبح ويعود ينظرون في الأفق ونحو ذلك بالشرط إذا تخلفت العلامة أنها تكون إيه؟ يعني معدومة ورب قائم فيها ولم يرى من علاماتها شيئا وهو أفضل عند الله وأكرم ممن رآها لكنه كسل ونام فيقول يعني ما في نضيع الوقت في مناقشة بأي لياله ليلة القطر ونحو ذلك بل الحكمة والحزن أن نغتنم كل لحظة لأن حكمة إخفائها أن من أرادها أحيى ليالي كثيرة طلبا لموافقتها فتكثر عبادته ولا يتكل على إصابة الفضل في ليلة واحدة الفحز بل ينال الثواب ليالي كثيرا طلب النها وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حكمة إخفاء هذا السر العظيم في قوله وعسى أن يكون خيرا لكم وعسى يعني أن إخفاءها يكون خيرا لكم وعسى يكون خيرا لكم يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلات القدر فتلاحى رجلان من المسلمين جدل فقال خرجت لنخبركم بليلات القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة وهذا الحديث لا شك أن فيه درسا أيضا عظيما وهو أن جدال رمضان علقا فهذان الرجلان هما عبد الله بن أبي حضرت وكعب بن مالك رضي الله عنهما فهذا ذل على أن الخصومة مذمومة وأن الجدال سبب الحرمان رفعتنا من قدر ونسيها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب بقوع جدال من رجلين فهذا يدلون على مبلغ بغض الله سبحانه وتعالى للجدال ها بل هم قوم خصمون وقال عليه الصلاة والسلام أبغض رجالي إلى الله الألد الخصم إنسان المجادر الذي يحب الخصومات ويناوش الناس ليلد أن يحصل أخذ ورد وما يتخلل ذلك من العدوان والإساء إلى الآخرين والنبي يعني الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا فما تقولش بقى فلان سكت لأنه ليس على حق أو لأنه كذا أو كذا من هذه الزرون السيئة وإنما قد يكون السكوت عاد المجادل عبادة لأن المجادل أحيانا يعني تفضح نيته بأنه يتكلم بكلام يكشف عن أنه ما هو قصد أبدا إرادة الحق وإنما يقصد ماذا يقصد الجذل والمشاكسة فهذا لا يحل إجابة قليل سؤاله ولا كثير كما قال العلماء لأن هذا يريد الجدل وما يريد الوصول إلى الحق يعني قد يظهر منه مثل ذلك ما حصل من ذلك العالم الذي أتاه رجل فقال له ما قولك في كذا وكذا فسكت عنه ولم يجبه فرد عليه فقال أخطأت يعني هم ردش عليه أو قال له ما تسأل هذا السؤال فقال أخطأت قال له الشيخ يعني كيف تقول أخطأت أنا ما أعطيتك جوابا أصلا فتناوله الناس تلمذته من حوله أرادوا أن يؤذوا هذا الرجل فقال له دعوه هذا رجل خرج من بيته ليخالفني هو خارج أصله ناوي أي شيء أقوله سوف يخالفني فيه فسبق لسانه إلى ما أخفاه في قلبه فأظهره بدون ما يستدعي إلى الإظهار فكما يقول الشاعر ويخبرني عن غائب المرء فعله كفى الفعل عما غيب المرء مخبرة فذا مش اضطراع على ما في القلوب ولكنه يظهر على الإنسان المجادل ما قال العلماء في مثله إن الشخص الذي يريد المرأ لا يحل جواب قليل سؤاله ولا كثيره لا يريد الحق وإنما يريد الجدل والمشاكسة فالجذل من أسوأ الأخلاق ولذلك يعني أنظر إلى شؤم الجذل هنا في هذا الحديث ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجذل ليلة القدر أيضا من فضلها ما قاله الشعبي في حقها ليلها كنهارها وقال الشفعي أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها ثم إن أفضل أعمال الليلة كما قال سفيان الثوري الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة يقول ابن رجب إن المقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيه يعني هو تقوم الليل لكن تكثر من عبادة الدعاء داخل الصلاة فأفضل الأعمال وأكملها في ليال العشر صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. فإن فاتك زمن العطاء وضاعت منك فرص الثراء فمد اليد للسؤال بعد ذلك حيلة الحمقى ثم يبرز معنا مهم من المعاني إحلاء ليلة القدر في العشر أواخر في رمضان بعنوان تقديم طلبات العفر التماس العفر التماس العفر فعن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن وفقت ليلة القدر ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفر فاعف عني هذا الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فالعفو اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى ومعناه المتجابز عن سيئات عباده الماحي لآثارها وإن عظمت فالحديث يشر إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب عليه سؤال العفو للرضا إذ الرضا لا يكون إلا للمتطهرين من الذنوب وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو طيب ذا الإنسان قام المعظم رمضان واجتهد في العشر الأواخر ومع ذلك يسأل الله العفو حتى بعد هذا الاجتهاد يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر لأن العارفين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقاما فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذن بالمقصر ولذا يقول يحيى بن معاذ ليس معارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفى وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مذجفا رب عفو عنه وعافه فلأنت أولى من عفا ثم إن دعاء العفو أنجى فقد كان شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير مجلسه وفي رمضان وفي غير رمضان عفوك يا عفو عفوك في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند ممر الصراط عفوك وعند الميزان عفوك وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك وكان يحيى بن معاذ يقول في مناجاته إلهي ما أكرمك إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها يعني الطاعات ما هي إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى لا بيدك وإنما هي توفيق وإعانى من الله عز وجل إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك ومن الذنوب بين سترك ومغفرتك وكان يقول لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات وقد عرفت جود رأفته ويقول يحيا كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء كيف أمتنع بالذنب من الدعاء كيف يمنعني الذنب من أن أدعوك وأسألك وأنت لا تمتنع بسبب الذنب من تواصل إيه العطاء ويقول إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب يعني التوحيد الإيمان والتوحيد عند المسلم كان قويا إلى حد أنه إيه الإسلام يجب ما كان قبله قل الذين كفروا إيه انتهد لهم ما قد سلاف فإذا كان التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من الكفر بل هو أقوى يمحوه تمام فهل يعقل أنه أن التوحيد يعجز عن محو ما بعده من ذنب هذا معنى الكلمة يقول يحيى بن معاذ رحمه الله إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب ويقول إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو ولا تغيظه بشيء هو أنكى له من عفوك عنا فاعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا شيء أعظم من ذنبي سوى طمعي في حسن عفوك عن جرمي وعن زللي إن كنت أسرفت حينا فاقبل توبتي كرما وابدل بذنبي ثوب الخائف الوجلي, الوجلي فليلة القدر يبغي أن نتعامل معها على أنها نقطة تحول وأن ليلة القدر تتمخض عن ولادة جديدة لكل مسلم على وجه الأرض فلابد إذن أن تكون نقطة تحول في حياته لا مجرد ليلة عابرة تؤدى فيها الاجتماع الناس في المسجد ويحضرون الختم ورحم ذلك ثم لا يلبثوا أن ينفضوا لتجد المسجد في الليلة التي تليها ساحة جرداء يئن من الجفاء وقلة الوفاء ممن سبق وأن أغدق الله عليهم العطاء هنا يقول العنوان أنت وشاة الراعي أنت وشاة الراعي يقول حسن البصري رحمه الله تعالى لا تكن شاة الراعي أعقل منك تزجرها الصيحة وتدردها الإشارة يعني إذا صاح في الشاه صاحبها تنزجر أو إذا أقبلت على مكان فهالشاه يعني صاح فيها فإنها تنزجر فيقول يعني ما تجعل الشاة أفضل منك يزجرك ربك سبحانه وتعالى وأنت لا تتحرك ولا تتأثر يقول لا تكن شاة الراعي أعقل من هذا من كلام الحسن البصري لا تكن شاة الراعي أعقل منك تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة وأنت كم زجرتك آيات الله من النار تخوفك فلا تخاف وإلى الجنة تدعوك وكأن المخاطب غيرك ومن الله تحذرك فتتعرض لغضبه يا أخي الغنم وهي التي لا عقل لها تحذر من ذئب يفترسها فينهي حياتها أما علمت يا معدودا في أولي الألباب أن الشيطان هو ذئب الإنسان أما تخشى أن يفترس الشيطان إيمانك وينهش قلبك فتدخل النار مع الداخلين الغنم تطيع راعيها لعلمها أنه يقودها إلى مرعا خصيب أو يزدرها عن واج سحيق وأنت ألا تطيع ربك وهو إلى مراعي الجنة يدعوك وعن أودية النار يسجرك ومن أجل ذلك أرسل رسله إليك تترى فإذا نسيت ذكرتك آياته التي عليك تتلى إذا أعرضت رغبك في الجنة وشوقك لعلك ترضى أتبيع الذهم بالخشب وتزعم أنك عاقل أتعبد أعدى أعدائك بمحاربة أقرب أوليائك ثم تدعي الفهم أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لأجل جيفة وتعد نفسك من الأذكياء ويحك الدنيا تهين من أكرمت ثم تحبها والأرض تأكل من أطعمت ثم تركن إليها أتمر عليك خير أيام الدنيا وأنت في الهوى قد شد عليك الوثاق والله لن يلتفت إليك أحد حين تعض يديك من الحسرة يوم التلاق الراحة والجنة ضرتان فاختر إحدى الضرتين الرجولة همة لا صورة فكن رجلا مراكب الأبرار سبقتك إلى جوال المختار وأنت واقف على الساحل محتار وترى الفلك مواخر فيه ويحك ألا تغر المهر اليوم يسير يكفيك فيه وقفة تتزود خلالها ثم نهضة تنطلق بعدها وسرعان ما تصل لتجد الأفراح تنتظرك والنعيم يستخبلك والحور تستبطئك والكل مشتاق إلى خدمتك الحديث لك يا معرض أنت المراد يا غافل أخبرني لك عمر غير هذا العمر أتملك غير هذه الأيام والله لا حيلة لوعظي طالما أغلقت في وجهي الباب ولا عذر لك اليوم لأنك وحدك صاحب القرار ومصيرك الآن بيدك وهذا الشهر هو أنسو شهور التوبة وهذه الأيام أرجى أيام القبول وأمامك أسهل فرصة لاتخاذ قرار الرجوع فإن أبيت إلا الإصرار على رفقة السوء لقتل الأوقات وإيهاج شيطانك بالنوم على الأفلام والشاشات وتحطيم ما تبقى من فطرتك بالتسكع في المقاهي والطرقات فحسب أني أهديت لك الهداية على طبق من ذهب ثم تخيرت لنشرها أفضل الأوقات وأنت الوحيد الذي تأبى النجات. منعوك من نيل المودة والصفاة لما رأوك على الخيانة والجفاء إن أنت أرسلت الدموع تندما جادوا عليك تكرما وتعطفا حاشاهم أن يظلموك وإنما جعلوا الوفا منهم لأرباب الوفا هنا أمران احرص على أن تقدمهما لرمضان ضيافة وكرما أثناء زيارته إياك الأمر الأول هو كثرة التلاوة والأمر الثاني هو لذة التدبر أما كثرة التلاوة كما بذلنا النصيحة في رمضان الماضي يبغي الإنسان يكون صريحا مع نفسه يكون صريحا مع خلاصة التجارب في رمضان أن بعض الناس يقول في رمضان سأفعل كذا وكذا وكذا وأقرأ من الكتب كذا وأكتهد في دراسة الفقه وكذا وكذا إلى آخره رمضان مصمم ومخلوق للقرآن فاختصر الطريق على نفسك. لو شتت نفسك في مطالب كثيرة سوف يعني لا تنجز يعني كما ينبغي وإنما جرد رمضان لقرآن وقف كل حاجة وانشغل فقط في رمضان بقرآن دي نصيحة ذهبية ومن يخلفها في الغالب بيجي على آخر رمضان يقول في ياريتني كنت ركزت في قرآن كما نصحت لأن رمضان هو متصمم لقرآن قراءة وتلاوة, وتلاوة وتدبرة كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة الكرآن من المصحف يعني, يعني موضوع أن إحنا مش بنعمل الدروس في رمضان مش عشان أجازة, أجازة لا ده لأننا مجمولين أكتر من غير رمضان بالقرآن وبالقيام وكذا وكذا فمش موضوع أجازة من العبادة وهي أشرف العبادة من العبادات الشريفة طلب العلم لكن حتى يحصل هذا التركيز في هدف واحد وهو الانتصاق الشديد بالقرآن الكريم كان مالك إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على القرآن وكان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه من ذا يلومهم من يلوم هؤلاء السلف الصالحون من العمة والصالحين في التفرر للقرآن فقط في رمضان من يلومهم يجعل هنا, هنا يا لائمي في حبه يعني يا لائمي في حب القرآن الكريم في رمضان من ذا يلومهم وهم يسمعون قول نبيهم صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها والقرآن ثلاثمائة ألف حرف تقريبا أي أن الختمة الواحدة تهب صاحبها ثلاث ملايين حسنة ثلاث مليون حسنة لو ختمت القرآن وفضل الله أوسع وأعظم ولسنا نقصد أن نعده أو أن نحصيه لكن هدفنا أن نرغب فيه ونشوق إليه أما إذا ضعفت الحثن إلى سبعمائة ضعف فمن الذي يثيق لذلك حصرا ولا عدا وهل سمعتم عن تاجر يقعد عن تجارة رائجة أو يزهد في أرباح سهلة وافرة قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة يقول ابن رجب ردا على ذلك إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان والأماكين المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثر فيها من تلاوات القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة يقول أوس بن عبد الله نقل الحجارة أهون على المنافق من قراءة القرآن هذا مقياس اختبر به نفسك هل تذكر عليك قراءة القرآن؟ وتذكر قول عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شامعت من كلام الله عز وجل ثم يتكلم الأمر الثاني في رمضان بجنب تلاوة القرآن الكريم لذت التدبر فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخبارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرها قيل أنهم لا يفهمون مقاصده ولا يتدبرون يعني معانيه وبالتالي لا تصل إلى قلوبه ثم يقول أيضا أن هنا في عقد كل واحد يعمل يبقع هذا العقد مشروع ترميم عملية ترميم فكأن الإنسان يعني في مشروع ترميم لنفسه كأنه سيعلق كذا على الباب للصحابة والذي يجي سلوه بقى معهم في الأماكن اللي هو مغلق للإصلاح الإصلاح. تفرغ الإصلاح الآن في هذا الشهر الكريم فيقول وقع معي هذا العقد واشترك معي في هذا المشروع وجرب اليوم هذه الوصفة فإن من جربها ذاق حلاوة القرآن ومن ذاق حلاوة القرآن استحلى التهجد واستعذب السهر ولود هذا المشروع خمسة وهي دعوة للفهم يعني الفهم وتدبر آيات الله تبارك وتعالى كما يقول الشاعر منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع جاء رجل الإمامة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الرحمن في أي شيء أجعل فضل يومه في تعلم القرآن أو في طلب العلم فقال هل تقرأ من القرآن ما تقيم به صلاتك قال نعم قال فجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن يعني علم فهم القرآن وعفعه علمه تدبر القرآن أيضا يندب الإنسان إلى تحسين صوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأردت لها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ أيضا يالفتنا الى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله جل وعلا في كتابه يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك واعطها اذنك فيا اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه وقال احيى بن ايوب دخلت مع ذافر ابن سليمان على الفضيل بن عياض بالكوفه فاذا الفضيل وشيخ معه فدخل ذافر واقعدني على الباب قال زافر فجعل الفضيل ينظر إليه ثم قال يا أبا سليمان هؤلاء أصحاب الحديث ليس شيء أحب إليهم من قرب الإسناد يعني حتى الإمام يحب معين رحمه الله تعالى لما قيل له إيه في الاحتضار ما تشتهي قال إبيت خل وإسناد عال إسناد عال يعني قلة عدد الوسائط بينه وبين النبي عليه السلام بقدر من استطاع فانظر المنطق الذي خطب به الفضيل أهل الحديث الذين حضروا فبنظر إليه وقال هؤلاء أصحاب الحديث أحب إليهم من قرب الإسناد ألا أخبرك بإسناد لا شك فيه إسناد عالي ولا شك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تعالى نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ثم قرأ الآية فأنا وأنت يا أبا سليمان من الناس قال ثم غشي عليه وعلى الشيخ نارا وخدها الناس والحجارة هذه أيضا إشارة إلى تذكر مثل هذه آية الكريمة التي لا شك فيها أن الله تعالى قلال لأن القرآن وقرآن طبعا يعني متواتر ويختم الكلام بالكلام على العيد في الحقيقة فيقول العيد الحقيقي بالإنسان ليس فقط العيد الفطر الذي هو يعني جائزة رمضان الدنياوية وإنما يقول ينقل عن أبي إسحاق الألبيري وهو يبين حقيقة العيد يقول ما عيدك الفخم إلا يوم يغفر لك لا أن تجر به مستكبرا حللك كم من جديد ثياب دينه خلق تكاد عنه الأقطار حيث سلك ومن مرقع الأطمار ذي ورع بكت عليه السماء والأرض لما هلك فأكتبه في هذا القدر خلوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله لأند أستغفرك وأتوه لي ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية رقم الهاتف 52-99-33-3 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته